أ م و س ل ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء الله ن ي ع الحسنى ففي ي الأرض ت ب و س م ن ه ا حيث يشاء ن ص ي ب ب ر ح م ت ن ا من مشاء و ل ا ن ض ي ع أجر ا ل م ح س ن ن نصيب ي ب ر ح م ت ن ا م ن مشاء خير للذين آ م ن و ا و ك ا ن و ا ي ت ق و ن و ج ا ء إخوة ي و س ف ف د خ للعلوم و ا ع ي ه ف ر ف ه وهم م ه م ن ك ر ن و ل ا جهزهم ج ب ه ا ز ه م ق ا ل أتوني بأخ ل ك م من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 ج ع ل و ا ب ض ا ع ت ه م في ر ح ا ل ه لعلهم م ع ي ر ف و ن ه ا إذا ق ل ب و ا إ ل ى أ ه للعلوم ه م ه م ي ر ج ع ن ف ل ا ر ج ع و ا إ ل ى أ ب ي ه م قالوا فتحوا م ت ا ع ه م و ج د و ا ا ب ض ع ت ه م إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه ردت ق ا ل و ا يا ا أ ب ن ا ما ن ب غ هذه ب ض ا ع ت ن ا ردت ل ن ا و ن م ي ر أ ه ل ن ا ونحفظ أ خ ا ن ونزداد ا ك ي ل ذلك كيل بعير يسير م ع ك م حتى ت ت ؤ و ن م و ع ه ا ل ل ل ه ت ت أ ن ن ي ب ه إ ل ا أن ي ح ا ط بكم ف ل م موثقهم ا ا آتوه ل الله ع ل ى م ا ن ق و ل و ك ي ل و ق ا ل ي ا بني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 ولما دخلوا من حيث أ م ر ه م أ ب و ه م ما كان يغني عنهم, ما كان عنهم من الله من شيء إ ل ا ح ا ج ة في نفسي ع ق و ب قضاها و إ ن ه لذو علم لما علمنا ولكن أكثر ا ل ن ا س ل ا ي ع ل م و ن و ل م الاسلاميه بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل ا ل س ق ا ي ة في رحل اخيه ثم أ ذ ن مؤذن أ ي ة ه ا ل ع ي ر إ ن ك م لسارقون و ل م و س و ب ه ح م ل بعير و أ ن ا ب ه ل س ي للعلوم ا ل ه لقد م الاسلاميه جئنا ن د في ا أ ر ض و م كنا ا س ر جزاؤه م و ج د في ف رحله ه و ع ه ا ل ك ن ج ز ي ا ل ظ ا ل م ي ن فبدأ ب أ و ع ي ت ه م ق ب ل و ع ا أخيه ثم ا س ت خ ر ج ه ا م ن و ي ه ل اسماء الله نرفع د ا ل ح س ن ش ا ء وفوق كل موسوعه النابلسي ه م للعلوم الاسلاميه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 موسوعه النابلسي ك م للعلوم أن أباكم قد أخذ ي ك م م ث ق ا ن الاسلاميه ل ه ومن م ف ر ف ي و س فلن نبرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إ ل ى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرقا وما شهدنا ا إ ل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 موسوعه الحكيم ل ا ل ن ا ب ل س ى ع ل ى ي و س ف و ق ا ل ي ا أ س ف ى ع ل ى يوسف و ب ي ض ت ع ي ن ه ف ح ت ل ه ا ل ك و ن محمد أو ت ب النابلسي حسسوا موسوعه ن ل النابلسي تيأسوا للعلوم ا الاسلاميه دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وجئنا ببضاعة موسوعه ز ج ا ت ف أ ف ل ل ن ا ا ك ي ت ص د ق ل ي ا ل ن ا ل ل س ي ج ز ا للعلوم م ت ص د ق ق ي ن ا هل م الاسلاميه ف إذ أنتم جاهلون قد م ن ا ل ل ه ع ل ي ن ا إنه من يتق ي و ص ب ر فإن ا ل ل لا ل ه ا يضيع أجر م ح س ن ي ن ق ا للعلوم و ا ت ل الاسلاميه ط عليكم ل ي ا ولكم م يغفر ا ل ل ه و هو أ ر ح م الراحمين اذهبوا بقميصي هذا ف أ ل ق و ه على وجه أ ب ي ا ت ي بصيرا واتوني ب أ ه ل ك م أ ج م ع ي ن ولم م و س و ع ق النابلسي ل ل ا ل و م الاسلاميه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 ا س ت غ ف ر ل ك م ربي إنه هو ا ل غ ف و ر الله ر ح ي م ف م ا دخلوا على ل يوسف آوى ي إ أبويه و ق الحسنى دخلوا مصر إن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 إ ن ربي لطيف لما يشاء إ ن ه هو العليم الحكيم رب قد اتيتني من الملك و ع ل م ت ن ي من ت أ و ي ل ا ل أ ح ا د ي ث فاطر السماوات و ا ل أ ر ض أ ن ت ولي في ت و ف ن ي م س ل م ا و أ ل ح ق ن ي ب ا ل ص ا ل ح ي ن ذلك من أ ب ا ء ا ل غ ي ب نوحيه إ ل ي ك و م ا كنت ل د ي ه م إذ أ ج م ع و ا أ م ر ه وهم م ي م ك ر و وما ن موسوعه النابلسي ل ه م ع ل ي ه م ن إن أجر هو إ ل ا ذكر ل ل ع ا ل م ي ن وكأي ه اسماء الله الحسنى فامنوا أ ن تاتيهم غاشيه من عذاب الله او تاتيهم الساعه بغته وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي ادعو إ ل ى الله على بصيره أنا و م ن اتبعني و س ب ح ا ا ن ل ل ه و م النابلسي أنا من ا م ش ر ك ي و م أرسلنا من ق للعلوم ر ا الاسلاميه نوحي م أهل ي في ي و و ا الأرض ن كان عاقبة ا ل ذ ي ن من ق ب ل ه م ولدار الآخرة خ ي ر للعلوم ذ ي ن ا استيأس ل ا س ل و و ظ ن ا أ ن ه م قد كذبوا جاء فنجي من اسماء الله ن في قصصهم عبرة و الحسنى أ ل ب ب ا ما كان د تصديق ا ل ذ ي ب ي ن ي د ي ي ه و ت ف ص ل ك ل شيء وهدى ورحمة ل ق و م يؤمنون بسم ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ألف ي ه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 وفي ا ل أ ر ض قطع متجاورات وجنات من, أعناب وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء ب ع ض ه ان على بعض في الأكل في إ في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يعقلون و إ ن تعجب فعجب قولهم ا اذا كنا ترابا أ انا لفي خلق جديد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 「今日は ل の思い出を忘れずに」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 بالليل و س ا ر ب ا ل ن ه ا ر ل ه معقبات د ومن شركه دعويه من أ م ر ا ل ل ه إن ا ل ل لا ه يغير م ا ب ق و م حتى يغير م ا ب ف ع ي 「ほかの人は私の手を借りているのかもしれないです。 ويسبح ر ا د بحمده و ا ل م ل ا ئ ك ة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد ا ل م ح ا م ا له د موسوعه ا ل ل ن ل النابلسي ك ط ك ف ه إ للعلوم ى ا م ا ي ب غ فاه ا هو ب ب ل ا س ل ا د م ا ه إلا في ضلال ولله يسجد من في و ل ل ه ي س ج د و ع ه ا ل ن ا ب ل و و ي للعلوم ا ا ل ا س ل ر ا م ل ه قل أ ف ت خ ذ ت م من دونه أ و ل ي ا ء أ لا يملكون ل أ ن ف س ه م نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير أ م هل تستوي الظلمات والنور أ ان جعلوا َُ لله ِ شركاء ََُ خلقوا ََُ كخلقه ََْ فتشابه َََََ الخلق َُْْ عليهم ََِْْ قل الله ُ خالق َُِ كل ُِّ شيء ٍَْ وهو ََُ الواحد ُِْ القهار ََ فسالت أ و د ي ه بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا أ م م ا يوقدون عليه في النار ا ب ت ض ا ء ح ل ي ة أ و متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل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 والذين ل م ي س ت ج ب و ا ل ه لو النابلسي ا للعلوم الاسلاميه ب و ن م المهاب وبئس